ذ به تعالى من شرور نفسنا ومن سيئات عملنا إن ما يهدهه الله فلا مضلله وما يظل الفلا هذه له, له وأشد إله إلا الله وحده لا شرك له وأشد أن محمد ععب الله ورسله الله عليه وسلم صلا سلما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الإخوة الأحباب أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج سهرة قرآنية ويسرنا ويسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ محمد لبيب آهلا وسهلا بحضرتك أيها الإخوة الكرام تقوى الله عز وجل هي وصية الله تبارك وتعالى لعباده هي وصيته للأولين والآخرين وكذلك هي وصية الأنبياء إلى قومهم يقول تبارك وتعالى في سورة النساء ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وامتلأت سورة وصور كثيرة في كتاب الله عز وجل ومنها سورة الشعراء بنداءات الأنبياء إلى قومهم ووصيتهم لهم بالتقوى يقول عز وجل في سورة الشعراء إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إذ قال لهم أخو إذ قال لهم شعيب ألا تتقون فتقوا الله عز وجل شيء عظيم وقطعت واقتطعت التقوى في دين الله عز وجل جزءا عظيما فحول هذا المعنى وتقوى الله عز وجل وثمراتها وفوائدها يدور تدور حلقة اليوم مع فضيلة الشيخ بإذن الله تبارك وتعالى فضيلة الشيخ محمد إذا كانت التقوى يعني هذا الأمر العظيم وهذا الأمر الجلل الكبير في دين الله عز وجل وهي وصية الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين وصيةه لمن قبلنا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 صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد إن التقوى شيء عظيم وهي أساس الدين ولا صلاح للبشر إلا بالتقوى الناس من غير التقوى أنعام سائمة أو حوش ضارية يحركها الشهوات أو يحركها العدوان إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل لا سبيل للإصلاح إلا بتقوى الله عز وجل تقوى الله هي سبب النجاح في الدنيا وسبب النجاح يوم القيامة كيف عرفها العلماء قال الإمام أحمد رحمه الله هي ترك ما تهوى لما تخشى وقال آخر هي أن تجعل بينك وبين ما حرم الله حاجزا ويقول بعضهم التقوى هي أن يراك الله عز وجل حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك والبعض يقول تقوى الله عز وجل هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد للرحيل قبل الرحيل يقول طلق ابن حبيب رحمه الله إذا نزلت الفتنة فاتقوها فأطفئوها بالتقوى فقيل له ومت اتقوى قال أن تعمل بطاعة الله تعالى على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله تعالى على نور من الله تخشى عذاب الله وهذا من أبلغ ما قيل في التقوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لكعب ما التقوى فقال له هل مشيت في أرض شوك قال بلى قال ماذا تفعل قال أشمر عن ساقي وأنظر إلى مواضع قدمي فقال له هذه هي التقوى لذلك يقول ابن المعتز خلي الذنوب صغيرها وكبيرها زاك هو التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحزر ما ورى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى تقوى الله عز وجل يحتاجها الإنسان في سفره وفي حضره ويحتاجها كل الناس يحتاجها في السفر كما يحتاجها في الحضر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إنا نسألك الهدى والطقى والعفاف والغنى أما في السفر فكان يقول اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى وحاجة المسلم إلى التقوى في السفر أشد من الحضر لأنه قد لا يجد في السفر من الأصدقاء ومن الأقارب من يحتشم منه بخلاف الحضر لذلك سيدنا يوسف عليه السلام قدوة الشباب في العفة والعفاف مدحه الله عز وجل حين لجى إليه سبحانه وتعالى وكان وحيدا وكان غريبا وكان مملوكا قال معاذ الله فلما دخل في حصن معاذ الله تحطمت على أسوار الحسن أمواج الشهوات لقد اجتمعت على نبي الله يوسف عليه السلام إغراءات كثيرة وكان غريبا ليس في وطنه وكان وحيدا وكان مملوكا وكانت المرأة سيدته فتقوى الله عز وجل يحتاجه المسلم لول نهار وفي سفره وفي حضره يعني حضرتك قلت أن يجدك الله حيث أمرك ويفتقدك حيث أنه كأحد التعريف يعني للتقوى يعني, يعني إيه يجدك حيث أمرك ويفتقدك الله أمرك. عز وجل أمرك بالصلاة يجدك في المصلين أمرك الله تعالى بالصيام يجدك مع الصائمين أمرك الله عز وجل بالزكاة يجدك مع المتصدقين والمزكين نهاك الله عز وجل عن شرب الخمر فلا, يجد فلا يجدك مع المخمورين نهاك الله عز وجل عن معصيته فلا يجدك مع العاصين، <تصفيق> فحيث أمرك يجدك وحيث نهاك لم يجدك. هذه هي هذا وعي. هذا هذا هو تفسير. جزكم الله خير. حضرتك برضو ذكرت نقطة مهمة جدا إن التقوى في السفر. ااا يعني عايزين ننزلها شوية على الواقع إن إن تقوى الله عز وجل في السفر إن إن العبد يعني يطيع الله عز وجل. ويعني ويجدوه حيث أمره ويفتقدوه حيث نهاية عايزين ننزل الموضوع دو على مثلا الناس اللي بتعمل تشات على الانترنت بعد الناس كمن مش شايف الشخص اللي قدامه فهو يعني ممكن ينتهك حرومة الله عز وجل لنه هو مش شايف الشخص اللي قدامه فديه برضو يعني ينفع نقول عليها كده أو نوصي الناس كلنا تكتب على الكمبيوتر اتقو الله عز وجل أو فعلا ترى ذكرت أن تقو الله عز وجل تظهر عندما لا يوجد الرقيب من البشر تظهر مراقبة العبد لله عز وجل في خلوته كما تكون في جلوته يكون في وحدته كما يكون بين الناس فمراقبته لله سبحانه وتعالى تكون في وحدته تكون في في سفره تكون في حضره وحينما يخلو يكون أشد مرقبة لله عز وجل، حيث لم يوجد من يحتشم منه من الناس، م. لا من أقارب أو من أصدقاء، م. ويكون ذلك في السفر كما يكون كما يكون وحيدا في غرفته وأمام النت مثلا، فلا بد أن تق الله الذي تحيا التي تحجمه ليس ليس نظر الآباء والأمهات، م. وإن كان يعني من من دواع التربية. متابعة نظر الأباء والأمهات جزاكم الله خير دي نقطة فعلا مهمة جدا يعني بعض الشباب ممكن يحتاجها نعم. موضوع التقوى الله عز وجل في السر والعلن. طيب فضلت الشيف حضرتك عرفت التقوى وقلت تعريف التقوى كلها وكذا من الذي يحتاج إلى التقوى؟ لا شك أن كل الناس يحتاجون إلى التقوى يحتاجها البعيد عن الله. ويحتاجوها القريب إلى الله سبحانه وتعالى كما يحتاجها أتقى الناس كما يحتاجها أعلم من ناس الكل يفتقر إلى التقوى والكل يحتاج إلى تقوى الله عز وجل ويكفي أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتقوى الله فقال يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين والذي يقال له اتق الله لا بد أن يكون رده اللهم اجعلنا من المتقين لأن المنافق إذا قيل له اتق الله تأخذه العزة بالإسم ويقول أنا هل تتهموني من قيل له اتق الله ليس, ليس في ذلك اتهام وله في ذلك قدوة النبي صلى الله عليه وسلم وقدوة في ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاز بن جبل اتق الله حيثما كنت فمن هو معاز؟ قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام معاز بن جبل وإذا جاء العلماء يوم القيامة يتقدمهم معاز ابن جبل معاز كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن قاضيا ومفتيا وحاكما ومعلما لأهل اليمن ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت قال عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن معازن كان أمة فقيل لابن مسعود إن إبراهيم كان أمة يظنونه يقول ذلك سهوا فقال لهم إن معازن كان أمة فقال لهم إن إبراهيم قال إني أقصد معازن إنه كان أمة فالأمة هو الذي يعلم الناس الخير فتقوى الله عز وجل يحتاجها الكبير والصغير يحتاجها أتقى الناس ويحتاجها أعلم الناس التقوى الحاجة إلى التقوى كالحاجه إلى هداية العبد حينما يقف أمام الله عز وجل في الصلاه ويقول اهدنا الصراط المستقيم فالبعض يقول هو يطلب الهداية وقد هدي إلى الطريق المستقيم لأنه يقف أمام الله عز وجل في صلاه. فكيف يطلب شيئا؟ وهو قد انتسل للهداية فالبعض يقول الذي يطلب الهداية وهي فيه إنما يطلب السبات عليها وهذا كقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله فواصفهم بوصف الإيمان ثم قال لهم آمنوا ومعنى ذلك أن يثبتوا على ذلك الإيمان والابن القيم في مدارك السلكين رحمه الله يقول في مدارك السالكين العبد حينما يدعو لنفسه بالهداية وهو على الهدى ما, ما هي الهداية الهداية عبارة عن علم وعمل وكل مسلم على درجة من درجات العلم يطلب ما فوقها وكل مسلم على درجة من درجات العمل يطلب ما فوقها فإذا ما وصل إلى نهاية العلم وإلى نهاية العمل حينئذ يقول سبتنا ومنذ الذي من الذي وصل إلى نهاية العلم ونهاية العمل سبتنا. يقول سبتنا فحينما يقول حدنا المستقيم إنما هو يطلب المزيد من الهداية بمعنى انه يطلب المزيد من العلم والمزيد من العمل والله عز وجل لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء إلا من علم فقال له وقل رب زدني علما سبحانه وتعالى فحاجة الناس إلى التقوى كحاجة الناس إلى الهداية والله تعالى يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى الله أكبر وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمسافر أن يتزود في سفره بالطعام والشراب والنفقه، ثم دلهم سبحانه وتعالى إلى أن هناك سفر آخر سفر معني هو السفر إلى الله سبحانه وتعالى وهذا السفر إلى الله عز وجل له زاد إنما زاده الإيمان والعمل الصالح إنما زاده هو التقوى وكذلك يقول الله عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير فإذا كان السياب يواري سوآت البدن فإن تقوى الله تعالى تواري سوآت النفس البشرية وإذا المرء لم يلبس سيابا من التقوى تقلب عريام وإن كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خور في من كان لله عاصية فالإنسان في سفره إلى الله عز وجل يعني كله تقوى زاده تقوى ولباسه تقوى يعني كله مليء بتقوى الله عز وجل فهي خير الزاد وهي خير اللباس التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يعني كلمة بليغة في غاية البلاغة شيخ محمد أه التقوى أه ممكن بعض الناس يعني في يوم وليلة كده يبقوا أتقية مية في المية ولا هي ليها مراتب يعني ممكن مثلا واحد يحقق التقوى عشرين في المية وبعكاء يعني يتقوى على عبات الله عز وجل يحقق أربعين في ستين فكده ولا هو لازم إذا حقق الإنسان التقوى لابد أن يحققها يعني مئة بالمئة لا شك أن التقوى درجات والعبد في طلبه للتقوى يرتقي شيئا فشيئا في هذه الدرجات إذا أردنا أن نبحث في درجات التقوى فعلينا بدراسة عقبات الشيطان التي ذكرى ابن القيم رحمه الله في مدارك السالكين قال بإن الشيطان له مع ابن آدم عقبات كل عقبة ابن آدم يتخطاها إلى مفاقها إنما يرتقي درجة من درجات التقوى فما هي عقبات الشيطان أول ما يطمع الشيطان في ابن آدم في الكفر والشرك والعياذ بالله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين يذكر ابن كسير في تفسير هذه الآية أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن عابدا اسمه برصيصة كان عابدا في صومعته زاهدا في الدنيا مقبلا على ربه بالطاعة متجرد للدار الآخرة وفي صومعته فأراد إخوة أربعة أن يسافر ولهم أخت يعتمنون أختهم. أرادوا أن يضع أختهم عند من يعتمنون فهل يضعونها عند فاجر ولا عند عابد زاهد ألا عند عابد زاهد فتركوها عنده ولكنه إذا ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالث صلى الله عليه وسلم الشيطان أغرب الرصيصة بالوقوع على هذه فزنة يكتفي منه بذلك حتى اغراه بقتلها فلم يكتفي بذلك حتى قال له اسجد لي لا يخلصك مما وقعت فيه الا انا ماذا تريد قال اسجد لي فسجد له فكفر والعياذ بالله واذا ما وصل العبد الى الكفر والشرك انتهت المعركة بينه وبين الشيطان والقى الشيطان سلاحه واستراح. من الحرب إذا ما وصل الإنسان إلى درجة الكفر والعياذ بالله يعني الذي اللي... لا ينجر من الكفر ما حقاش أي حاجة من التقوى خالص صفر فإذا لم يجد الشيطان استجابة من العبد إلى الكفر بأي شيء يغريه يغري بالبدع والبدع أخطر من المعاصي لأن العاصي يفعل المعصية ويعلم أنه يخالف والمبتدع يفعل البدع ولم يدري أنه مخالف لذلك قال العلماء البدع لا يتاب منها والمعاصي يتاب منها بمعنى أن الذي يعصاه يعلم أنه مخطئ ويرجو أن يتوب ويرجع في يوم الأيام والمبتدع يتقرب إلى الله تعالى إلى الله تعالى ببدعته بينما العاصي لم يتقرب إلى الله بمعصيته فالذي يتقرب إلى الله ببدعته ما يزداد من الله إلا بعدا فهذا تفسير قول العلماء أن البدع لا يتاب منها والمعصية يتاب منها ويصدق في المبتدع قول الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فالذي يحسب أنه يحسن صنعا متى يرجع ومتى يتوب فالبدعة أخطر من المعاصي. والإمام مالك رحمه الله يقول أشد آية على المبتدعة قول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال ابن عباس في تفسير الآية تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والمبتدع يطرد من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقول عليه الصلاة والسلام ألا ليزادن أناس عن حوض يزاد يعني يطرد فأقول أمتي أمتي وأعرفهم بالغر والتحجيل مواضع الوضوء فيقال لي إنك لا تعلم ما أحدث بعدك فأقول ألا فسحقا ألا فسحقا فالبدعة أكثر من المعاصية فإذا لم يجد إبليس من العبد استجابة للبدعة يغريه بماذا؟ يغريه بفعل المعاصي. تحت ما قولت أنه لا يضر مع الإيمان زنب هذا القول وسوس به الشيطان إلى طائفة اسمهم المرجئة الوكف الإيمان ولا يضر بعد ذلك مخلفة الأعمال ونقول هذا نسف للشريعة الإسلامية والعمل بها إذا كان لا يضر مع الإيمان زم فلما العمل بالشرق الإسلام إذا كان لا يضر مع الإيمان زم فإيمان أبي بكر يساوي إيمان أفضل رجل في الأمة إذا كان لا يضر مع الإيمان زنب كيف لا يضر مع الإيمان زم والله تعالى يقول بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كيف لا يضر مع الإيمان زنب والله تعالى يقول كلا بل روم على قلوبهم ما كانوا يكسبون إن الزنب بعد الزنب يحدث على القلب رون وغلاف بحيث أن هذا القلب لا يحكم على الأشياء بطبيعتها لا يحكم حبما صوابا وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مربدا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه فمن كسرة الزنوب ومن كسرة الفتن حدث الران على القلب بحيث لم يحكم على الأشياء حكما صحيحا يقول عن السنة بدعه والبدعة سنة الضلال هدى والهدى ضلال والحق باطن والباطن الحق إن مرض القلوب مثل مرض الأبدان فمريض البدن حينما يزوق الماء العذب يجده مرا لا لمرارة الماء ولكن لمرارة الفم وكذلك القلوب ومن يكذاف من مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض فإذا فطن العبد إلى خطورة المعصية كما ذكرت ولم يستجب للشيطان في تلك المعاصي بأي شيء يغريه يغريه بالصغائر أزك ممكن بس نأخذ له اتصالات. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم الأخت منال تفضل. أيوم من فضلك معليش أنا هتكلم في موضوع يعني يمكن بعيد عن الحلقة شوية لكن برضه هو بخصوص يعني برضه التقوى والصلاة والعبادة. طيب تفضل يا أختي من تفضل. كنت عجب فضيلة الشيخ يعني أنا من يمكن بقالي عشر سنين متزوجة. يعني تعبت جدا مع زوجي في في وفي واني عشان الاولاد انا معايا اولاد وبعدين يعني ما فيش ما فيش صبر في في في السمع حتى ما بيسمعنيش طب نيجي في مجرد من انا اكلم بالراحة ومرة بالراحة ومرة بتضايق ومره كده وبعدين يتعصب عليا يطفر لي على النبي انا ما بصليش عليه طب ربنا انا كافر سيبيني وهكذا وطبعاً الصيام برضو نفس الكلام وبعدين بمجرد اي مشكلة ولا اي حاجة بيدرب ضرب فضيع, فضيع فضيع فضيع فانا لسه يعني مديني يعني مش قادرة ولا حدرتك ضربني ضرب ما, ما مدارش اقول ازاي يعني وانا بس عشان خاطر انا معايا مامتو ستة كبيرة ومعايا اولادي وبس تحمل لان انا ما حبش ان انا اسيب بيتي وفي نفس الوقت انا دلوقتي مش عارفه انا بعيدة عنه دلوقتي يمكن ليا اربع ايام بس مش عارفة هل ده هي برده يطبق عليا ان انا كده حرام ولا ولا ايه انا الحمد لله لي واقيام ليا ومراعيه بيتي واولادي و... وانا بس كل خوفي ان انا برضو بما ان انا بعيدة عنه وهو برده بيحاول ان هو يكلمني لكن هو بيهدني بيهدني جامد يعني وكانه ممكن يموتني كان خلاص كنت هموت في ايده ماشي اختي موت, موت يعني ده موت طيب هو قلت يعني طب قلت له اتق الله ان انت بتعملوا ده ما بيشرب ربنا يقول لي انا كافر طب ابدا طب على النبي واللي عمرو ما عليه طيب يعني يعني يا اخت منى جزاكم جزاكم, جزاكم الله خير وشكرا انا قاعد قاعده مع فضيله الشيخ انا خليني بعيد عنه ولحد ربنا يكفي ولا حاضر حاضر يا اخت منى ان شاء الله الشيخ هيجي مع حضرتك ان شاء الله باذن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبعد بالنسبه للاخت إذا استفرغت الوسع في دعوته إلى الله والدعاء له في صلاتك ونفذ صبرك في ذلك فالعلاج الأخير يقول الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما فانظري إلى أناس طيبين من عائلتك وناس طيبين من عائلته وعملينه مجلس يعرض على المجلس هذه الأفعال وهذه الأقوال والناس الطيبين دي ينظروا في أمره ويبقى لهم حكم عليكم انتم الاثنين عملا بكتاب الله سبحانه وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من آله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما بعد بعد استفراغ الوسع فيه دعوته والدعاء له في صلاتك في جوف الليل إن شاء الله. تمام. الله خير. إذا عجز أهل الأرض أن يغيره فإن الله عز وجل يغير والله عز وجل يغير بالدعاء في جوف الليل إن شاء الله تعالى. لا يرد البلاء إلا الدعاء. إن شاء الله. الله خير. هنرجع بقى إن شاء الله لنقطة بتاعتنا اللي هي تزيين الشيطان لل للعذفال إن العبد إذا ترك الكفر والشرك م. وترك البدع وترك المعاصي وعلم خطورة هذه الأشياء فهذا ارتقاء م. ترك الشرك والكفر طيب. ثم ترك المع... ترك البدع بدع. ثم ترك المعاصي أوه. الكبيرة م. في أي شيء يطمع الشيطان يطمع في الإصرار على الصغائر ويهون عليه الصغائر بكلمة حق يرد بها باطل ما هي كلمة الحق أن هذه الصغائر تكفر باجتناب الكبائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ونكفر عنكم سيئاتكم يعني الصغائر والصلاوات الخمس مكفرات والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنابت الكبائر نقول ولكن العلماء يقولون واتفق أهل العلم على أن الإصرار على الصغائر يوصلها إلى الكبيرة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء فيهلكنه وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثالا بأناس كانوا في سفر وأرادوا أن ينضجوا, ينضجوا طعاما لهم، فذهب هذا وجاء بعود، وهذا ذهب وجاء بعود حتى جمعوا عيدانا كثيرة فأحدث نارا عظيمة أنضجت ما معهم من طعام، وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر، ولا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، وكان سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول للتابعين وقد عاش فوق المئة سنة كان يقول لهم إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر وإن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله وسلم من المهلكات أو من الموبقات فانظر إلى تغير نظر التابعين عن الصحابة ما, را ما رونه التابعون شعرا كان يعده الصحابة من المهلكات فلا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر من عصيت فإذا فطن العبد إلى أن الإصراع للصغار يوصل إلى الكبائر وأن معظم النار من مستصغر الشرر وفطن لذلك يعني ماذا يطمع منه الشيطان بعد ذلك وهذه والدرجة التي ستأتي درجة أعلى يغريه بالانشغال بفضول المباحات وما هي فضول المباحات فضول الأكل والشرب والنوم وفضول النظر وفضول السمع وفضول الكلام والفضل هو ما زاد عن قدر الحاجة يأكل فوق الحاجة ينان فوق الحاجة يتكلم فيما ينفع وفيما لا ينفع يسمع ما ينفع وما يضر وينظر إلى ما ينفع وإلى ما يضر يقضي وقته في المباحات ثم بعد ذلك يقول هل أنا عصيت؟ نقول لا أنت عصيت. ولكنك قتلت وقتك وسبقك غيرك سبقك غيرك لأنه شغل تلك الأوقات بطاعات لله عز وجل فيكفي أنك أصبحت مسبوقا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ كثير من الناس عندهم صحة وعفية لم يستثمرها في طاعة الله كثير من الناس عنده فراغ يقتله في الألعاب وفي فضل النظر وفي فضل الكلام وناس يجتمعون ليس لهم هدف من الحديث ولا بحث مسألة بعينها إنما هو كلام يولد كلام وحديث يولد حديث إلى ما لا نهاية ويرضيع منهم الأوقات وليس لهم هدف من الكلام والسقطة من الناس يتكلمون في الغرائز والشهوات ويخطلون أوقاتهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت لم يذكر الله تعالى فيها وهذه درجة عليك أن يعرف العبد فضل الأوقات فيستسمرها في الطاعات ولا يضيعها في المباحة. زلك كان السلف الصلاح حارسين جدا على. كان بعضهم أحرسوا على وقته من ماله. أبو بكر بن عياش يقول إذا سقط من أحدكم درهم قال إنا لله ضاع درهم وإذا ضاع يومه لم يقل إنا لله ضاع مني يوم ماذا عملت فيه. واقول ابن مسعود رضي الله عنه ما ندمت على شيء إلا على يوم غربت شمسه. نقص فيه أجالي ولم يزدد فيه عملي كانوا أضموا بأوقاتهم من أموالهم فالوقت هو الحياة ومن قتل وقته فقد قتل نفسه وهناك من من العلماء القدامى من كان عنده سلسون سنة ومؤلفات كثيرة شيخ الإسلام ابن تيمية بدأ في التدريس عنده عشرون سنة وسام بن زيد قاد جيوش المسلمين عنده تسعتاشر سنة والنبي صلى الله عليه وسلم استخلف رجلا على مكة عنده تسعتاشر سنة وكثير من الصحابة كان سنهم صغير ولكن أعمالهم كبيرة وذلك الاستثمار الوقت تسعتاشر سنة دي يعني أولى جماعة فإذا لم يدرك منه ذلك ماذا يتمع الشيطان بعد ذلك إلى درجة لم يصل إليها إلا العلماء الذين يعلمون قيمة الوقت وقيمة فضل الأعمال قيمة الوقت وقيمة فضل الأعمال إذا وجد الشيطان من المؤمن أنه لا يضيع وقته في فضل المباحات بماذا يغريه؟ يشغله بأعمال مفضولة عن أعمال فاضلة ومن الذي يصل إلى هذه الدرجة؟ هم الذين يعلمون فضل الأوقات وفضل تفاوت الأعمال أن تسبح أفضل أم تقرأ القرآن؟ لا قراءة القرآن أفضل أن تكرأ القرآن في صلاه أفضل أم في غير صلاه أفضل لا قراءة القرآن في صلاه أفضل من قراءة القرآن في غير صلاه فيشغله بعمل مفضول عن عمل هو أفضل منه المهم الشيطان لابد يطلع منه بمكسب سبحان الله فإذا ما وصل العبد إلى هذه الزروة في التقوى وفي الإيمان وفي العمل الصالح ماذا يطمع منه؟ لا يتمع منه في شيء فيصلت عليه أولياءه أولياء الشيطان يصلت الشيطان على, على هذا العبد أولياءه يؤذونه بألسنتهم صحيح. ولا يملك له بعد ذلك أي شيء إن شاء الله تعالى صحيح. يعني على الشيطان يعني أن ينتحر بعد ذلك فهذا هو أعلى الناس تقوى الظهر أعلى إن الناس إن... تقوى هو الذي يفاضل ما بين الأعمال الظهر أن الشيطان لما قال فبعزتك الأغانام أجمعين كان جد جدا في الموضوع ده فأخذ فعلا يرتب الحاجات يدخل على الإنسان باب الكفر منفعش بدع منفعش فعل معاص منفعش إصراع على صغائر منفعش انشغال مباح منفعش مفضوع على فضل فعلا لازم عايز يخرج بسه يعني نفسه يضل بني أدم بأي طريقة الشيطان لم يضع سلاحه حتى آخر نفس من ابن أدم ولم, ي... و... و... و... ولم, ي... ولم ينهي حربه للمسلم حتى آخر نفس يخرج من الإنسان تمام فهل استعد الإنسان لهذه الحرب؟ سبحان الله معا. جزاكم الله خير آآ طيب في بقى عندنا نقطة مهمة يعني وإن شاء الله تكون نقطة يعني أحاسس بيها يعني عايزين نعرف إيه هي ثمرات التقوى؟ يعني اللي بتقيدها بيأخذ إيه ولا؟ لا شك أن ثمرات التقوى م. كثيرة م. في صورة الطلاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسر ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجر بتقوى الله يجعل الله عز وجل العمل القليل كثير وأجره عظيم والله ذو الفضل الكبير سبحانه وتعالى كذلك العلم واتقوا الله ويعلمكم الله قال الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي كذلك يعطى أهل التقوى بصيرة وفرقان ونور يميزون به بين الحق والباطل إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثاله في الظلمات ليس بخارج منها إن تقوى الله عز وجل تحمل إنسان من كيد الأعداء وَإِنْ تَصْبِرُوا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ومن اتقى الله عز وجل كان في معيه الله عز وجل اتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين هذه معيه خاصة غير المعية العامه المعيه العامه الم تعلم أن الله له ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثه إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو هذه معية معية الله بالخلائق ولكن هناك معية خاصة معية النصر والتوفيق للعبد واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين المعية هنا معية خاصة هي معية التوفيق والنصر من الله سبحانه وتعالى لعبده وكذلك محبة الله للمتقين فالله عز وجل يحب المتقين كما ذكر في كتابه سبحانه وتعالى إن تقوى الله عز وجل تحفظ الزرية وتحفظ الأولاد وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم زرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا خولا سديدا يعني ده لبعض الناس يا شيخي عمد برزنك. الناس اللي هي بتبقى خايفة على أولادها من الضياع وخايفة أن أولادها مثلا المجتمع مثلا يفسدهم أو ما يعرفش يعني يأويهم أو النص الحين ما نفعش تخبالهم منهم فاا فليتقوا الله يهوه يتقى العز وجل ويقول قولا سديم إن الجزاء من جنس العمل من اتقى الله عز وجل في يتامى ها الله عز وجل قيدل أولاده من يحفظهم من بعد وفاته تمام. ومن بعد موته الله عز وجل لا يضيع عجرم من أحسن عمله م. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم زريتهم ضعفا خفوا عليه فليتقوا الله إذا اتقوا <تصفيق> الله في أولاد الناس سيقيد لهم من يتق الله في أولادهم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فبصلاح الأب حفظ الله عز وجل الزرية كما حفظ الله عز وجل للزرية أموانهم كما قال الله عز وجل في سورة الكهف إن تقوى الله تعالى سبب للنجاة من العذاب في الدنيا ومن العذاب يوم القيام أما في الدنيا فالله عز وجل يقول وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكان يتقون من عذاب الدنيا أما النجاة من عذاب الآخرة فإن الله تعالى يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونظروا الظالمين فيها جسيا فالنجا من النار بتقوى الله عز وجل وكذلك دخول الجنة بتقوى الله سبحانه وتعالى يقول تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعبت لمن؟ للمتقين. أعبت للمتقين فكل هذه سمرات وفوائد التقوى فالتقوى شيء عظيم وهي أساس الدين ولا صلاحة للبشر ولا نجاة لهم إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. يحضرني كلامة للإمام الشفاي على ساعة علمه وقدره وعليه قدره. كان يقول إيه شربنا ماء زمزم للعلم ولا ويا شربناه للتقوا. سبحان الله عظيم. فف... فسبحان الله يعني ف... يعني كان رجلا عالما مشهورا و... ويقول إيه يعني لا ي... يا ليتنا شربناه للتقوى. جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ أيها الأخوة الأحباب جزاكم الله خيرا على حسن مشاهدتكم. و يعني نحب في الآخر نقول وصية, نحب في الأخر نقول وصية لـ لـ لبعض في نقول الناس يعني فحظك محمد تحب توصي الناس به والله وصية الله تعالى للأولين والآخرين هي تقوى الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام في سفري وفي حضره كانت وصيته لأصحابه تقوى الله ولقد وصينا الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تقوى الله فخير الوصية هي تقوى الله سبحانه وتعالى وتقوى الله عز وجل هي العمل بشرعه عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم طيب تقوى الله التعريف اللي سيدنا أباي بن كعب عرفه اللي هو قاله سيدنا عمر بن الخطاب يعني رأيت إذا مشيت في, في طريق شوك ماذا تفعل فقال أشمر عن ساقي وأتحرى اماكن قدم يعني الناس يفهموا منها ايدي يفهموا منها ان ده هو التعريف اللغوي لكلمة وقى ويقي ووقاية وقى ويقي ووقاية معناها ان يترك الشيء الذي يخاف والذي يخشاه الى مكان اخر يطمئن اليه ولا يحدث له فيه ضرر فارد ان يبلغه المعنى باوجز عبارة وأنها من الوقاية كما تتق الشوك تتق عذاب الله كما تتق الشوك تتق غضب الله كما تتق الشوك تتق معاصي الله التي تؤدي إلى غضب الله وإلى عذاب الله سبحانه وتعالى هذا برضو ده. زي الصحابي اللي, بيس... اللي كان بيقول يعني الناس كلهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن, أن أقع فيه فهذه برضو عين التقوى. لا, ف... لا شك في ذلك إنسان إن إن إن إن إن يتجنب المعاصي وهناك مشاريع للتقوى مرفوضة ما هي؟ التي تخالف شرع الله عز وجل مم. يعني جاء سلاسة رهط إلى بيوت النبي محمد صلى مم. الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فأخبرته أمم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فكأنهم تقالوها يعني عدوها قليلا وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أنا أصوم الظهر والثاني قال أنا أقوم ولا أنام والثالث قال أنا لا أتزوج النساء فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما قالتهم قال والله وأنا رسول الله وأنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشعة إلا أني أصوم وأفت وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فهذه مشاريع للتقوى رفضها رفضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هناك رجل من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه أبو إسرائيل أبو إسرائيل هذا نظر أن يحج ماشيا ولا يستظل النبي صلى الله عليه وسلم رأه ماشيا في الشمس فقال ما هذا قال هذا يا رسول الله نظر أن يحج ماشيا ولا يستظل قال مروه أن يركب ومروه أن يستظل إن الله لا غني عن تعذيب هذا لنفسه فلما اتى بشيء غير مشروع النبي رفضه عليه الصلاة والسلام وهذه مشاريع للتقوى مرفوضة من المشاريع المرفوضة لطم الخدود وشق الجيوب وبطح الرؤوس وإسالة الدماء على كما يفعل الشيعة هذه مشاريع مرفوضة والنبي وسلم يقول ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعى بدعوى الجاهلية كل شيء يخالف شرع الله عز وجل يعتبر من الجاهلية ومن امور الجاهلية فهذه ايضا مشاريع للتقوى مرفوضة هم يظنون انهم يتقربون الى الله عز وجل بذلك هي... ه... وهذا يبعد عن الله ولم يقرب من الله سبحانه وتعالى م. وكذلك الذين يتقربون الى الله عز وجل بطبل وزمر وعود وربابة وناي وطبل وكلام من ده هذا لا يقرب الى الله عز وجل يقولون هذا ذكر لله عز وجل يضاهئون من؟ يضاهئون المشركين الذين كانوا يفعلون هذا في الجاهلية حول البيت الحرام وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية يعني صفير وتصفيق والنبي عابع هذا عليهم فكيف تفعل هذه الأمة في هذا الدين ونحن متقرب إلى الله عز وجل بعود وربابة أو, أو شيء من ذلك لازم الواحد فعلا يخلي من ويحسبون أنهم يحسنون صنعا ما مشكلة البدعة والمفتدة أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة وهذه مشاريع برضو للتقوى مرفوضة كذلك مشروع الخوارج أنهم يوا يعني يوادعون أهل الأوسان ويقاتلون أهل الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن ذلك الخاسرة سيخرج من ضض هذا أناس يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حماجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يعني كانوا يعني يتورعون عن التمر ويستحلون دماء المسلمين طبعا. جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا فضلت الشيخ والله يا حلقة الشيخ. التقوى فعلا من, من الأشياء المهمة فعلا هي وصية الأولين والآخري وصية الله عز وجل الأولين والآخري وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهِ أيها الإخوة الأحباب جزاكم الله خيراً وحسن مشاهدتكم وما يسعنا في, هذه في آخر هذه الحلقة إلا أن نتقدم بالشكر فضلت الشيخ محمد جزاكم الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته